Bismillahirrahmanirrahim, həmim Tənzil الكتاب minə Allahəl əzizəl əliyəm Gəfər الذəb wəqabəl əttəwbə şədiyid əl-əqəbəl əl-əqəbəl əl-əqəbəl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 117. وهمت كل غمة برسولهم ليأخذوه 118. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 119. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 قالوا رَبنَا أَمَتَّ نَثْنَتَين وَحييتََثْنتَين فَعتَرَفْناَا بِذُنُ بِنَا فَهَل إِلَ خُروجم مِن سَبِين ذَلِكُ بِأََّهُ إذَا دُعِيَ اللهَّ وَحدَهُ كَفَُمْ وَإ يشرَكْ بِهِ تُؤمنِنُ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 رَفِيعُ الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء مِنْ عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم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 111. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 112. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقدَد أَقْسَلنَّامُ سَابِ آياتِنَ وَسُلُطَانٍ مُبِين إِلَ فِي الرعَوونَ وَآمَانَ وَقَونَ فَقالَاوا سَاحِرٌ كَذَّابَ فَلََّ جَ أَو بِالحَقِّ مِنْ يادِنَ قالَاُقُْ تُلُ أَبَنَاَّنَ آمَنُوا مَ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 117. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 118. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني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 117. إِذَا هَلَكَ هلك قلتم لن يبعث الله من بعده كَذَلِكَ 118. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 119. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمره وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 119. وأن المسرفين هم أصحاب النار 110. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 111. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء ان نور يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وايد يتحاجون في النار 124. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لَكُمْ لكم تبعا 125. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 126. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 117. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون 118. إن الساعة لآتية فِيهَا لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا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 119. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا 111. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 طين راب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم, لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقنون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 121. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 122. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 126. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 127. فلم يك ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون